ونبئهم أن نريماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ إِنْ غَاصَ أَسْمَعَ لَن يَجِدَ صِحَّةً ولقد يستغل القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نَمَن كُنَّ مِنَّا نُدِنَا كَذَلِكَ كَانَ جِذْمًا شَظْرٌ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ قُرَّةُ النَّعَابِ مُسْتَقِرٌّ أُقُوَّ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَنْ نَفْتِيَ Yeah. فَوَقُمْ قَوْمٌ مِّنْ أُولَئِكَ مَّن لَّنْ يُنذَرُوا أُنزِفَ فِي الذُّمُرِ أَمْ ويولون الزبر بل الثاني يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما ستسقر إنا